بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذي كفروا بربهم يعدنون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمتغون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم الذئب ما كانوا به يستهزئون ألم يروك مهلكنا من قبلهم من قرن ما في الأرض ما كناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم من وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا نخ린 ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم قال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عَلَيْهِ ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجولا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم أنظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات و الأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة كتب لا يجمعن كمو إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 قلن يا أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يوم فَقَدْ فقد رحمه من يصرف عنه فَقَدْ إذن فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بضر فلا كشف له إلا هو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 وَأُوحِيَ إلي هذا القرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ ومن تَبِعَ الْأَهْوَاءَ فَإِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هُوَ السَّعِيرَةُ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ أَن أُحِلَّ لِمَنْ يَظُنُّ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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم ساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يُحْزِنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْفِي بُنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِبَتْ شُلُومٌ قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أنت متغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بأية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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في ظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل رأيتكم إن تاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون أَعِيرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلِ يَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ رَسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرْرَ إلَّا عَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسط قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُل رَّأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَن يُجِيرُكُم من إله غير الله يأتيكم به وانظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل إن تاكم عذاب الله بغتة أو هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 إن التبع إلا ما يُحَاه إليّ قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَا يَسْلَمُ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لعلهم يتقون.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 انه من عمل منكم سوءا بجهنمه ثم تاب ثم تاب من بعده واصطلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل لايات ولتستبين سبيل المجرمين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 قد قوم الموت توفي رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لا لنا من هذه لنكونا من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشكون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذنق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف لايات لعل يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم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 ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يخذ منها. هؤلاء الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم. لهم شراب من حميم. لهم شراب من حميم وعذاب ليم بما كانوا يكفرون. قل ندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدى الله ك الذي كل استهوت شياطير في الأرض حيران له أصحاب له أصحاب يدعونه إلى الهداة قُل انَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنَقِيمَ الصَّلَاةَ وَنُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الذي دِينُ الْقَيِّمَةِ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ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 إبراهيم منكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَكُوكَبَىٰ قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ لَافِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغٌ قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَ مَنْ مِنَ الْقَوْمِ الْضَالِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْلِي إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَنَرْزَحَنِيفَ حَنِيفَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاسَسْتُهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جه قومه قال أتُحاجُني في الله وقد هذان ولا أخاف ما تُشْرِكُونَ به إلا أيشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء إن عِلْمَنَا فلا تَتذكّرُونَ وَكَيْفَ أخافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخافُونَ أَنْكُمُ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُنُقَانَ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِلَمْ نَإِنْ كُنْتُمْ تَرْنَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كلاً هَدِينَا ونوحًا هَدِينَا مِن قَبْلٍ وَمِن دُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَاونَ وَكَذَلِكَ نَجِزُ الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلías كلهم من الصالحين وإسمايل واليسع ويونس ولوط وكلم فاضلنا على العالمين ومن أبائهم وذريةهم وإخوانهم وجت بينهم وجت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 وَمَنَ الظَّلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إلي وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أُخْرِجُوا اليوم تجزون عذاب الهون بما, بما كنتم تقولون عن الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٌ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمُوا أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ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 قد فصلنا لايات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا لايات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا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 نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقهم وخرقوا له بنيا وبناتا بغير علم سبحاه وتعالى عما يصفون فديع السماوات والأرض أن لا له ولد أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.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 كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءت مؤاتة لا بها. قل إنما آيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأمصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولاونا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون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 فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في نرض يضلوك عن سبيل الله أن يتبعون إلا الظن وإن إلا يخرصون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 ولا تأكلوا مما لم يذكره الله عليه وإنه لفس ولا تأكلوا مما لم يذكره الله عليه وإنه لفس وإن شياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طاعتموهم إنكم لمشككون أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ كَبِيرًا مُجْرِمِهَا لِيَمْكُرُوا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا قالوا لن نؤمن حتى نوت مثل ما أوت يرسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته الله أعلم حيث يجعل رسائله سيصيب الذين أجرموا صغاراً عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.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 لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا.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 ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة أن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت إن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 سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه النساء غانم خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتا تفهم فيه شركا سيجزيهم وصفهم سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم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 والنخل والزراع مختلف لكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآت حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن ذل عام حمولة وفرشة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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن البلاثنين ومن البقى لاثنين قولا ذكرين حرم أم لنتين أما اشتفلت عليه أرحام لنتين أم كنتم شهداء أهد وصاكم الله بهذا فمن الله ممن افترى عن الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولا أجد فيما ما أُوحى إلي محرما محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتًا إلا أن يكون ميتًا نودم مسحُح نول لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فَإِنَّ ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا, إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك ببغيهم وَإِنَّ لَنَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو رَحْمَتَهُ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آذَانَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا ظن وإن تمووا إلا تخرصون قل فناللّه الحجة البالغة قل فناللّه الحجة البالغة فلو شاء لهدأكم أجمعين قل هل نمش الذين يشهدون أن الله حرم هذا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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ لَهَاكُمْ وَصِيَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَتَيْنَا بُوَسَ الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فهداه ورحمة لعلهم بنقائِ ربهم يؤمنون وهذا كتاب نزل لهم مباركٌ فاتبعوه والتقول علَكُم تُرْحَمُونَ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولون لون أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إلا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني ما لا ينفع نفسني ما لم تكن منت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرة قل إن إن منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إذا الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا إِلَّا إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صراتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين غَيْرَ الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزل وازره وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم قلايفا نرذ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم لِيَبَلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم